لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة أما راوي الحديث فهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد مرر ترجمته معنا في الحديث الرابع هذا الحديث عده ابن مهدي وابن المديني ضمن أربعة أحاديث تدور عليها الأحاديث فهو حديث من جوامع الكلم النبوي وفيه أحكام كثيرة يستفيدها المسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لا يحل دم امرئ مسلم لا يحل بمعنى لا يباح ولا يجوز ولذلك ورد عند البخاري لا يباح دم امرئ مسلم فمعنى لا يحل أي أنه لا يجوز وتلاحظون هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بصيغة النفي بدلا من النهي، يعني لم يقل لا تريق دم امرئ مسلم إلا بيحدى ثلاث لم يأتي بالنهي إنما أتى بالنفي قل لا يحل أو لا يباح لماذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيغة النهي إلى صيغة النفي أهل العلم يقولون بأن النفي أبلغ من النهي لأنه إذا عبر بالنفي دل على أنها حقيقة ثابتة ماضية دل على أنها حقيقة ثابتة ماضية قد تقررت في الشريعة لأنه إنما ما لا وجود له في الشرع فمعنى لا يحل يعني هذا لا يوجد في الشريعة هذا أمر متقرر ثابت أن هذا الأمر لا يوجد في الشريعة أما إذا قال لا تريق بهذا نهي فقط فالتعبير بالنفي أبلغ من التعبير اننا فيقول لا يحل دم امرئ مسلم سبق معنا قاعده وهي ان الاحكام التكليفيه انما هي لافعال المكلفين وليست للذوات فالذوات ليس لها حكم انما الحكم لفعل المكلف الفعل الذي سيقوم به المكلف هنا يقول لا يحل دم مريم مسلم لا يحل ماذا لا بد من ذكر مضاف نقول لا يحل إراقة لا يحل سفك لماذا قلنا إراقة وسفك لأن الإراقة والسفك هي من أفعال الشخص فهذا الذي يحكم عليه بعدم الحل أو بجوازه إنما الذات والعين ليس لها حكم كما في قول تعالى حرمت عليكم أمهاتكم هل التحريم للأمهات أم معنى الكلام حرم عليكم نكاح أمهاتكم فالمحرم هو فعل المكلف فإذا نقول أن الزوات ليس لها حكم أما الحكم يدور مع أفعال العباد أو أفعال المكلفين ولذلك الاصوليون تعرفون الحكم الشرعي لأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين إبقى خطاب متعلق بفعل المكلف وليس بذات الشيء إبقى لأن الأحكام تتعلق بالأفعال الصادرة عن المكلفين إبقى إذن قلنا لا يحل بمعنى لا يباح وده ممرئ مسلم بمعنى لا يحل براقته أو يحل سفكه أو يحل قتله بأي وجه من وجوه الإخراج فكلمة دم وردت على الغالب يعني الغالب أن القتل يحدث بسفك دم طب لو أن القتل حصل بخمق أن يسوع سلم لم يقول قال النبي لا يحل سفك دم إبريم مسلم أو لا يحل دم إبريم مسلم وأنا ما أتيت إلى دم أنا خنقته. يجوز؟ لا طبعا لأن المقصود هو إزهاق الروح بأي طريقة كانت ويسوع سلم ذكر الدم لأنه الغالب الغالب أن الإنسان إنما يكون مقتولا بسفك دمه لا يحل دم امرئ مسلم انظر ايضا الى كلمة دم ستراها انها نكره ووردت في سياق النفي والعلماء يقولون ان النكره في سياق النفي تفيد العموم يبقى لا يحل سفك دم المسلم قل هذا الدم او كثر كان قليلا او كثيرا ولا يحل بأي نوع من أنواع الإراقة إذن عندنا الآن عمومان العموم الأول العموم في الإسلوب أن الأساليب كلها لإزهاق روح المسلم محرمة سواء كانت بسك دم أو فنق أو شنق أو ضرب برصاص أو غيره هذا كله لا يحل كذلك أيضا قل هذا الدم المسفوق أو كسو. يعني أقول لك ده أنا يعني عورت تعويره بسيطة هذه لا تحل أيضا يقول ده شواء الدم صغير خارجوا منه إي يعني إي يعني إزاي ده لا يحل ولا يباح لك لأن الدم كله حرام قل أو كثر استفدنا هذا المعنى من هذه النكر التي أتت في سياق النف فيبقى لا يحل دم امرئ مسلم يقول لا يحل دم امرئ امرئن تطلق على الشخص المذكر لا يحل دم امرئن نمرئ هو الشخص المذكر ويقال له ايضا المرء كما في قول تعالى واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه فقال المرء يعني الشخص وهذا يذكر للمذكر ومؤنث امرئ امراه ومرأة ومرأة, ومرأة ومرأة وطبعا هذا اللفظ مستقبح عرفا الآن صحيح ولا لا إنما الألفاظ الأخرى سائغة في كلام العرب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم هل يعني ذلك أن دم المرأة حلال نقول لا وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النمر بصيغة التذكير للتغليب ولشرفه وأصالته وغلبة دوران الأحكام عليه ولذلك ذكره هو والمرأة أيضا داخلة في هذا اللفظ المرأة داخلة في هذا اللفظ إبا إذن المرأة داخلة في هذا اللفظ وداخلة أيضا في حكمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النساء شقائق الرجال فالحكم للرجال حكم للنساء ما لم يدل دليل على التخصيص ولذلك يقولون مثلا في قوله يا أيها الذين آمنوا هل مقصود آمنوا وهذا لفظ المذكر النساء لا يدخلن فيه الجواب قطعا لا بل النساء داخلات أيضا في هذا اللفظ فإن السياق القرآني والعربي قد يذكر لفظا ويشتمل أيضا على الآخر للعلم به ولكن لا يذكره كما في قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر الحر بس لا والبرد ولكن استغنى بذكر الحر عن البرد لعلم به ولأن الحر الضرر به أشد فقال سرابيلة فيكم الحر أي والبرد البرد لا يحل دم امرئ مسلم من هو المسلم سبق أن ذكرنا متى يصير المرء مسلما قبل ذلك إذ لا يحل دم امرئ مسلم فهذا لفظ مقيد يعني دم المرء المسلم حرام تغير المسلم نقول غير المسلمين على أنواع منهم الكافر الحربي هو المحارب هو كافر ومحارب وهذا الكافر إن كان حربيا جاز قتله مطلقا ولكن بشروط إن كان بالغا عاقلا ذكرا حرا إذا كم شرب؟ أربعة شروط فإن كان بالغا عاقلا ذكرا حرا فإذا لم يكن بهذه الصفات وكان بأضباضها لا يقتل إلا إذا قاتل يعني مثلا الكافر الحربي من صفاته ومن شروطه أن يكون ذكرا فإن كانت امرأة امرأة حربية ما حكمه هل يجوز قتلها نقول لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتال قتل النساء ولما مر على امرأة قد قتلت في حرب قال ما كانت هذه لتقاتل هذه المرأة كانت لا تقاتل لماذا قتلتموها وكذلك أيضا أن يكون بالغا فإن كان طفلا صغيرا هذا لا يقتل ولذلك نهى عليه وسلم عن قتل الوليد طفل الصغير لأنه أيضا لا قدرة له على القتال. واحنا الأول هو واحنا من النداء ما كانت هذه لتقاتل فالعل أنها غير مقاتلة والذكر سبق أن ذكرنا أنها إن قاتلت جاز قتلها إن قاتلت جاز قتلها ومع ذلك فبعض أهل السير يرون قصة وهي قصة أبي دجانة حينما أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم بحقه وحقه إما أن ينتصر أو يموت دونه ولكن لا ينزع منه فرأى فارسا ملثما في المشركين يقتل في المسلمين قال فرأيت فارسا يخمش المسلمين خمشا يعني يقتلهم ويصيبهم بجراح قال فذهبت اليه فلما رفع سيفه هو سيف النبي صلى الله عليه وسلم قال فسمعت والولة امراه فوضع سيفه سمعان وكانت هي هند بنت عتبه فقالوا له لماذا لم تقتلها معناها مقاتله قال أكرمت سيف رسول الله ان اقتل بهم رب وذلك لأن نقول أن لسيوف المسلمين اخلاقا كما أن لهم اخلاقا في وقت السلم وهذا ليس إلا للمسلم المسلم له أخلاق وله أمور تحكمه يعني المسلم مش مساله قتل ومسلم كذا لا ده في ضوابط يضع نفسه لأنه عبد لله أينما وضعه الله وضعه إبا إذن الكافر حتى ولو كان حربيا لا يقتل إلا بياز الصفات أن يكون حربيا وأن يكون بالغا وعاقلا وذكرا وحررا ولذلك نهل نيوي السلام عن قتل الزمن وعن قتل الأعمى زمن الرجل الكبير وعن قتل الأعمى رجل أعمى الكافر الحربي لا يقتل إنه ليس له قدر على القتال وكذلك أيضا الراهب في صومعته وعنه كافر لا يقتل فكل هؤلاء لم يبح الشرع قتل لماذا لأن العله أنهم لا يقاتلون لا يقاتلون فلا يقتلون أما لو قاتل أحدهم قاتلناه فإن قتله المسلمين جاز لهم ذلك إذن هذا في شأن الكافر الحربي أما من له ذمه ومن له عهد ومن له أمان فلا يحل قتله قال له زمة كأهل الكتاب لهم زمة يعطيهم الإمام زمة بعدم قتل نظير المعايشة وأنهم يدفعون الجزية للمسلمين فبناء عليه ليس هناك قتل له طب المعاهد هو كافر حرب وبيننا وبينه معاهدة معاهدة أمان فترة هذا أيضا لا يقتل لأنه لو قتل في هذه الفترة لكان غدرا تنهى الشريعة عنه طب لو كان له أمان يعني كافر أيضا حربي داخل بلاد المسلمين بجواز صفا فهذا يعد أمانا أو أن أحد المسلمين امنه على نفسه، ولو بالإشارة قال أنا عندكم في أمان شوئ خلاص لا في أمان لا يحل لأحد أن يقتله ولو الخليفة أو الإمام أو الحاكم إنما أقصى شيء أن يرد الحاكم امانه يقول يا فلان هذا الرجل أساء ونرد امانه وارحل عن البلد إنما لا يجوز قتله بحاله لأن هذا موابط الشرعية بد من اعتبارها أما المسلم فلا يحل قتله إلا كما ذكرنا بأن ينتهك عصمة آدمه لأن العصمة ثابتة بالإسلام والاستمرار العصمة شروط منها الا ياتي بهذه الأمور المبيحة لدمه فنقول أن العصمة ثبتت بإسلامه حتى يقولوها فإن قالوها للا الله منعوا مني عصموا مني دماؤهم واموالهم وحسابهم حسابهم على الله فالعصمة ثابتة بالإسلام استمرارها لابد أن يأتي بأمور تمنع الحاكم أو تمنع نائبه من أن يوقع بهذه العقوبة وهي القتل وقتل المسلم يعني جريمة بغير حق جريمة من أكبر الجرائم قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمدي والنسائي من حديث عبد الله بن ابن العص لزوال الدنيا أهوان على الله من قد رجل مسلم وكان ابن عمر يشير إلى الكعبة ويقول يعني أنت كريمة على الله والمسلم أكرم على الله منك فاذا كرامة دم المسلم كبيرة عظيمة جدا والشريعة أتت بالمحافظة على النفوس دمقصد من المقاصد العظيمة في شرعنا ولذلك ابن عمر دم روى عند, عند البخاري روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما قال ابن عمر إن من ورطات الأمور الأمور العظيمة التي توقع صاحبها في ورطة في هلكة إن من ورطات الأمور سفك الدم الحرام بغير حلم وانظر الى الحديث لا يزال المرء في فسحة من دين في فسحة في وسع حتى اذا اصاب الدم الحرام ضاق عليه الدين والعياذ بالله فيعاقب في الدنيا والدفرة عياذا بالله جل وعلا فاذا نقرر ان المسلم معصوم الدم والعصمة ملازمة له لا ترفع الا اذا وقع منه ما يرفعها عنه ومنها هذا الحديث. فإلا بإحدى الثلاث يعني تجول عصمة ذمة إذا ارتكب إحدى هذه الثلاث ثلاث خصال. ولذلك لم يقل إلا بإحدى ثلاثة. لم عن لأن التمييز العدد من ثلاثة إلى تسعة يأتي بعكس التمييز. وتميز يأتي جمعا جمع جمع جمع جمع. إلا بإحدى ثلاث صال طب لماذا ابيح دمه وازيلت عصمته بإحدى هذه الثلاث لأن المصلحه العامة تقتضي ذلك لأن الأصول التي أتت الشريعة للمحافظة عليها المصالح الكبرى اللي ما بيسموها المصالح الكبرى أو القضايا الكبرى أو الكليات الكبرى في الشريعة منها حفظ النفوس منها حفظ الأنساب والأعراض منها حفظ الأديان حفظ العرض والنسب فكل هذه كليات الشريعة المحفظة عليها ذلك التشريعات كلها تصب في هذه الخمسة الكليه الكلية في حفظ هذه الخمسة الكليية حفظ النسب والعرض والنفس والدين والمال فالشريعة أتت بهذا وأتت بتشريعات تقتضي المحافظة على هذه الأمور وسنت هذه العقوبات أيضا للمحافظة على هذه المصالح الكبرى لا يحل دم امرئ مسلم إلا بحدى ثلاث لا يحل طب إذا حل دمه من الذي يفعل ذلك به؟ الذي يفعل ذلك به هو الإمام أو نائبه يعني الذي يقيم هذه الحدود هو الإمام أو نائب من ينيب الإمام لإقامة هذه الحدود وهذا في الأولى والثالثة وأما في الثانية اللي هي النفس بالنفس فإن الشرع جعل صنقطا لولي الدم فيه إما أن يمضي القصاص أو يعفو أو يقبل الدين يعني شوف رحمة الشريعة هذه من الرحمة هذا التشريع رجل قتل رجلا عمدا متعمدا من سبيل العمد والعدوان الشريعة تقول أن هذا الدم قتل هذا الرجل من حق أولياء المقتول فياتي الحاكم بأولياء المقتول ويقول يا جماعه انتم مخيرون بين ان نقتل هذا الشخص قودا لمن قتله منكم واما أن تعفو عنه واما أن تاخذوا ديه وانتم بخير في الثلاثه فهم يقولون عفونا عنه يقوم لابس هدوم راحه يقولون لا نقبل الديه الديه يقولون لا. <تصفيق> لا نرتاح حتى يقتل خلاص يقتل, طلص يقتل. طلص يقتل. من له السلطة اولياء المقتول من الذي أعطاه هذه السلطة الشرع والإمام أيضا ينفذ ان أرادوا القصاص يعني قال القصاص الإمام ينفذ لهم هناك حالات مستثنى في إقامة الحدود مثل لو أن رجلا عنده عبد أو عمى فإن له أن يقيم الحد عليها وذلك في الجلد خاصة يعني مثلا الرجل عنده أمد أمه وزنت يجوز له أن يجلده أو عبد وزنى يجوز له أن يجلده لأنه لن يرجم فيجوز له أن يجلده وهذا أمر مستثنى أما طبعا القطع إذا سرق أو الرجم هذا لا يكون إلا للإمام نائب الإمام وضعت هو ذا اللي يقيم فقط طيب عند غياب الإمام ما ليش إمام والدنيا فوضى نستعمل إيه إذا كان هناك جماعة لا شوكة ولن تحدث مفسدة من إقامتها لحدود أقامت لأن المسلمون مخاطبون بإقامتها والسارق والسارقة تقطعوا في الأمر هنا المين لمجموع المسلمين اللي بينفذ الحاكم أو النائب غاب الحاكم أو النائب يبقى من له شوكة يقيم مقامه إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أكبر من إقامتها طيب ما فيش حدود بتقام زي عندنا دلوقتي هل ممكن واحد يجي يقول لي تعالي اجلدني عشان أنا زنت لا اجلده واحد لي ما بتحسن تقيم الشرع وانا ازخيمه واتمنى ذلك وادعو الله ذلك ان يقر عيوننا باقامه الشريعة كاملة انما ليس الامر لي وضحت طيب يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاثه هل هذه الثلاثة فقط هي التي تبيح سفك دم المسلم أم أن هناك غيرها يعني الاستثناء هنا حقيقي ولا إضافي نقول أن الاستثناء على قولين إما أنه إضافي لا يفيد الحصر يعني مش المقصود بس هما الثلاثة دون وإلا هناك صور أخرى يباح فيها الدم منها مثلا نكاح المحارم لو أن رجلا والعياذ بالله زنا بمحارمه هذا يقتل أيضا كذلك في حد اللواطط لأن الصحابة اتفقوا على قتله واختلفوا في الصورة إنما دمه في النهاية يقتل اللواط ولم يذكر في الحديث منها مثلا من أتى بهيمة أن الحديث من أتى بهيمة فاقتلوا الفاعل والمفعول فيه ومنها تاركوا الصلاة على قول من يقول بقتله وهم الأئمة الأربعة سواء كان حدا أو ردة أو الساحر إنه بعث لقتل كل ساحر وساحرة قد قتلنا ثلاثة سواح، فإذا هذه الأمور تبيح أيضا الدم، إذا الاستثناء ليس حقيقيا يفيد الحصر وإنما هو إضافي فقط ويكون غير فريق من أهل العلم قالوا لا الاستثناء حقيقي، طب إزاي على الحالات التي ذكرناها الخارج عن الحديث؟ قالوا كل هذه النصوص. وارد على الأصناف المذكوره في الحديث فإن الحديث فيه السيب الزاني والنفس بالنفس وإيه؟ والتارك للدين فقالوا هذه فيها حفظ العرض والنسب وحفظ الدين وحفظ النفس وهذه الأمور التي ذكرتموها كلها صور لهذه الأمور الثلاثة أيضا فهي كانها من باب ذكر النوع للدلاله على العام. ابا إذن لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث قال الأول الثيب الزاني من هو الثيب الثيب هو المسلم العاقل البالغ الذي حصل منه وطء في نكاح صحيح ولو مره إبقى هو مسلم عاقل بالغ حصل منه وطء في نكاح صحيح نكاح صحيح لأن الرجل ده تزوه ودخل بامرأته فوطأها ولو مر بأعيد الواسي سيد لو أنه زنى إذا يحل دمك ما ساءت الآن سوره حل دمه إبقى هذا سيد وكلمة سيب تطلق على الذكر وتطلق على الانثى أيضا أن يقول رجل سيب وامرأة سيئ إنما المشهور في إطلاقها على النساء إنما تطلق أيضا على الرجل إذ المراد بالسيب هو المسلم العاقل البالغ الذي حصل منه وطء حصل جماع في نكاح صحيح ولو, ولو مر بمرة واحدة صار سيبا ونلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب الزاني قدم الثيوبة الوصف بتاعه ليه؟ لأنه هو السبب في حل دمه لأنه لو ما كانش سيب هيجلت صح انما لما يبقى سيب هنشوف أنه يرجم بالإيه بالحدارة حتى الموت فيبقى أول صفة هي الثيب الزاني. والمراد بحل دمه رجمه بالحجارة المتوسطة حتى الدم حتى الموت يعني لا يقتل بمسدس ولا بسيف ولا بغيره طب بعض الناس يقول يا جماعة يكون رحماء القتل بالمسدس خلاص يا يأخذ طلقا وانتهى الموضوع ولو ضرب عنقه بالسيف كان اهون والشريعة تدعو إلى الأفضل لماذا أنتم تفعلون ذلك كونوا محسنين وساتمعنا حديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة لماذا لا تخففون عنه الجواب أنما ما كان موافقا بالشريعة فهو الأحسن ما كان موافقا للشريعه فهو الأحسن قال تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون هل هناك أحد أحسن من الله حكما أبدا والله حكم أن الزاني الثاني الثيب يرجم بالحجارة حتى الموت وهذه عقوبة من جنس ما فعل لأنه استمتع بجسده كله فالعقوبة للجسد أي كله أيضا العقوبة دي يقوم يقوم بها ايضا الإمام أو او نائبه عقوبة الرجم ونقول لو ان هذا السيد هرب يعني هما بيحتجوه بالحجاره طلع يجري السنه الا يتبع ما غالبا هو اتى باعترافه قال انا فعلت كذا والعياذ بالله او فعل كذا والعياذ بالله باعترافه فقد يكون هذا الجري يعني نقدا الاعتراف سيقبل منه شوف رحمة الشريعة يعني مش الهدف قتله خلاص لا هذا الهدف هو تطهيره لأن العقوبات كفارات وإحنا الناس دي اللي بتتكلم عن العقوبات لأنها حاجة باشع أوي لا تنظر إلى جانب آخر وهو رفع الحرج النفسي عن فاعل ذلك لو أن إنسان زنان وتاب توبه نصوحا سيظل في قلق دائم حتى يموت صح ولا لا؟ هل قابل الله منه ام لا لو اقيم عليه الحد خلاص قد تاب توبه لا يعاقب عليها ولا يحاسب عليها في الاخره انت له الهم النفسي ده ولا لا شبذنا والعياذ بالله وهو ليس بمحصن جبت جلدت خلاص ضاعت وضعت الضيق المترتب من فعله لهذا الذن طهر الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تاب التوبة في المرأة لقد تاب التوبة لو زعت على سبعين من أهل المدينة دول صحابة توزعتهم فسبحان الله فالغرض ليس هو الإيه؟ القتل وإلا الحديث عجيب كان هناك رجلا كبيرا زمنا فارسل اليه رجل بجاريه له يبعث او بطعام قالت له حاجه واحد جاره رجل كبير في السن وعنده جاريه قال اروح يودي ده لفلان فلما راى الجاريه وقع عليه يبقى ده عمل زنى بها زنى بالجاريه وكان ليس بمفصلا هذا الرجل كبير ده طب ايه حله انه يجلد طب لو اتجلد زي موت لو لو هذا الرجل لمات؟ فقال علي يا رسول الله أرى أن يجمع له الضرب يعني يجمع له في يأتي بعثقل أو بقريدة فيها مئة فرع فيضرب بها ضربة واحدة لو ضربناه جلدا لمات فضربه علي كذلك يبقى العبرة؟ إيه؟ العبرة هي رفع الحرج النفس ابتداء عن الناس مش الغرض قتل وأنا بجلده عشانا موته أنا بجلده لكي اطهره لأن العقوبة كفرات فمن أصاب من هذه القاذورات شيئا فعوقب بها في الدنيا فقد كفرها الله عنه ولا يعاقب بها في الاخره فدي اخرى أخرى لمسألة العقوبات في الشريعة مش المسألة العقوبة للعقوبه فهي بتحض من غير أن يفعل كذا ولكن في هذه النظرة طبعا آية الرجم كانت موجودة في القرآن ونسخت. ولماذا النسخ هذا لابتلاء الناس بذلك وإلا وقع هذا الابتلاء حقيقه فبعض الناس أنكر هذه المسألة طبعا ورد فيها حديث وذكرت في هذه الآية هي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهم البده نكالا من الله والله عزيز حكيم صلى الله عليه الصلاة والنسائي والإمام أحمد وابن حبان والحاكم وعبد الرزاق في مصنفه ولكن هذا الحديث كما قال الشيخ طويني حفظه الله وشفاه فضعفه سندا وكذلك أيضا هذا الحديث وهذه لفظة لا تصح متنا لماذا لا تصحما يعني فهنا كارا من ناحات المدن وذلك لأنه ألزم العقوبة لمن كان وصفه شيخ قال الشيخ والشيخ طيب يفرض واحد شاب وكان سايبا وزنا إبا مش الآية دي إذن هذه الآية لا تدل هناك كاك في أسلوبه يعني لا ترتقي للنظم القرآني ولا لجمال الصياغة والكلام القرآني أما الرجم يعني في رجم ولا ما فيش، فقد ورد في عدة أحاديث وقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم خمسا يعني فعلها خمس مرات كما عند مسلم من حديث دريرة رضي الله عنه حديث بريدة حديث رضي الله عنه أنه رجم معزا والغامدية وفي حديث اخر رواه البخاري ومسلم قال واغدوا يا انيس الى امراه هذا الرجل في قصه العسيف الرجل العامل فلاح مع امراه الرجل اللي كان يعمل عنده ففزن بها فقال واغدوا يا انيس الى امراه هذا فان اعترفت فرجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها, فاعترفت فرجمها ورجم من يسلم اليهوديا اليهوديين اللذين زنا يبدو الكم 5 رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم والرجم عليه اجماع المسلمين عليه اجماع المسلمين ولذلك ورد عند البخاري ومسلم ان عمر رضي الله عنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الرجم لقال إن الله تعالى أنزل آية الرجم فقرأناها ووعيناها وحفظناها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. ثم قال عمر إني لأخشى إن طال الناس زمان أن يقول لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزله الله وإن الرجم حق ثابت على من زنى إذا قرصنا إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف إذن الرجم موجود فعله الصحابة كان هناك إجباع من السلف والصحابة على فعله فعلىه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كانت هناك آية تقرأ ومنسخت لحكمة الله جل وعلا في ذلك إذن الرجم موجود ومعمول به يعني هب أنها لم تكن أي فعلاه النبي صلى الله عليه وسلم رجم وثبت أنه موجود ايضا في التوراه وقد يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه موجود برجمه لليهوديين وكذلك ايضا في قصة المرأة والعسيف فالعام اللعب نجزن بها الرجل أتى إلى النبي قل له واحكم بيننا بكتاب الله إبه هو عليه أن يكون الحكم بكتاب الله فقال واغد يا ونيس إليه إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها إبهنا حكم موجود بكتاب الله أيضا طب الزاني المحصن السيب يرجم ولا يجلد مع الرجل هناك قولان لأهل العلم قول الأول أنه لا يجمع بين الرجم والجلد قالوا ليه قالوا استدلوا بحديث عمر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم في الزنا خمسا وكل هذه الوقائع ليس فيها جلد. ليس فيها جل وهذا يعني مذهب أحمد وأما المذهب الآخر وهي رواية عن أحمد وماذا الشافعي رحمه الله أنه يجمع له بين الجلد والرجم بدليل حديث عباده وهو عند مسلم أن يسلم قال خذوا عني مناسكك خذوا عني خذوا عني, عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والسيب بالسيب جلد مئة والرجم وذهب طائفة ثالثة من أهل العلم ألا إلى أن هذا أرجع إلى الإمام فإن شاء التنكيل به جلد ورجل وإن لم يشأ رجم فقط ولم يجل يقول الثيب الزاني والنفس بالنفس أي وقتل النفس عمدا عدوانا لا خطأ ولا بحق يكون دمه حلالا لا خطا لان القتل الخطا فيه الديه وليس فيه القتل قصاص وكذلك ايضا القتل العمد ولكن بحق هذا ليس فيه ايضا قصاص زي مثلا اسم ايه اللي بيبقي ده استهياف لا اسمه ايه مشهور او عشبائه مثلا او غيره من الاسماء ده رجل بيشنو الناس او بيقتلهم طب ده نقول له تعالى انت قتلت نقتلك لا لانه لا يقتل بحق لان فينا حكم معه بقتل فلان فلان يستحق القتل فيقتله فخلص يبقى هذا قتل بي... نعم ولذلك قال تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس النفس وعند البخاري ومسلم رضى النبي صلى الله عليه وسلم راس اليهودي الذي رضى رأس الجارية بين حجرين واحد يهودي رض بمعنى ايه دق راسه بين حجرين موت كده فاتى به فدق ايضا رأسه على سبيل المكافأة له في القتل يبقى والنفس بالنفس ويشترط للنفس بالنفس المكافأة بين القاتل والمقتول في الاسلام والحرية يعني الاثنين يكونوا زي بعض في الإسلام والحريه فالمسلم لا يقتل بكافر قول النبي صلى عند البخاري ومسلم لا يقتل مسلم مسلم بكافر فلا يقتل المسلم بالذمي واختلف في المعاهد ولا يقتل حر بعبد قال تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد وهذا الشرط هو مذهب مالك والشافعي واحمد وذهب أصحاب الرأي إلى أن الحر يقتل بالعبد وأن المسلم يقتل بالذنب. هذا مذهب اصحاب أصحاب الرأي ولهم الاستدلالات في ذلك ولكن الصحيح أنه لا يقتل مسلم بكافر ويقتل الأدنى بالأعلى يقتل الأدنى بالأعلى ككتابي بعبد مسلم واحد كتابي نصراني أو يهودي قتل عبد المسلم إحنا اشترطنا المكافاة بأن القتلهم نقول في الإسلام والحرية. طيب لو كان أدنى منه وقلنا الحر بالحر والعبد بالعبد فإذا كان الحر هذا كتابي والعبد مسلم قال العلماء يقتل الكتابي بعبد مسلم لأن زيادة الإسلام أعلى من زيادة الحرية بخلاف العكس فلا يقتل رقيق مسلم بحر كافر ويقتل الرجل بالمرأة احنا اشترطنا المكفاف ايه مكفاف ايه اسلام ما اشترطناش المكفاف في الزكورة والانوسة صح فيقتل الرجل بالمرأة ويقتص من الكبير للصغير ومن الرجل للطفل لما رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وحسن والألباني المسلمون تتكافأ دماؤهم إذا طلما مسلم وحر تتكافأ دمه مع المسلم الحر مش شرط بقى كبير صغير يعني لو رجل كبير قتل طفل زي ما قلت لا طبعا النفس بالنفس المسلمون تتكافأ دماؤهم لا طبعا هناك مسألة بيذكرها الفقهاء وهي مسألة قتل الوالد بولده لو أن رجلا قتل ابنه هل يقتل به لا؟ قال بعض العلماء يقتص من الفرع للأصل لا, لا العكس يعني لو أن الوالد قتل والده يقتص منه لا العكس لو أن الوالد قتل ابنه قالوا لأنه سبب في إيجاد فرعه لأن الوالد هو السبب فلا يكون فرعه سببا في إعدامه واستدل بحديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني لا يقتل الوالد بالولد وقال بعض اهل العلم يقتل الوالد بالولد إذا علمنا أنه قتله عمدا طب لي يا جماعة قالوا أول شيء عموم الأدلة والنفس بليه النفس الأمر الثاني قالوا أن الحديث الذي استدل به أصحاب الفريق الأول لا يقتل الوالد بالولد حديث ضعيف أصحاب الألبن ولكن ضعفه غيره وضعف أصحاب هذا الفريق الثالث قالوا ما عللوا به عليل يعني هم قالوا إيه في الأول قالوا لأن الوالد سبب في إيجاد ابنه فلا يكون الفرع سببا في إعدام أصليه أبدعي دي قالوا أن الوالد إذا قتل الولد ثم قتل به فليس الولد هو السبب في اعدامه بل السبب في إعدامه فعل الوالد القاتل هو الذي جنى على نفسه هو اللعين الأمر الرابع قالوا هذا الذي فعله هذا الوالد من أشد قطيعه الرحم فكيف تعامل هذا القاطع الظالم المعتدي بالرفق البلد حيث تقولون ده سبب في إيجاده ما بينهم رحم ولا يمكن عطفة الأبوة أن والد يقتل ولدا فإذا قتله عامدا العطفة دي نزعت فكأنه كشخص نافر والأقرب والله أعلم هو قول الفريق الثاني أن الوالد إذا قتل ولده عامدا فإنه يقتل به وإلا مع فساد هذا الزمان طبعا للأدلة طبعا وخاصة مع فساد زماننا وفساد أهل زماننا وما يفعل لو قلنا للناس أن الوالد لا يقتل بولده هتشوف مدابع صح ولا لا كلها يستخلص من ابنه لعله والعياذ بالله قد يقتله بها ويقول أنا لا يقتص مني لأن أنا أبوه ويفاء وسبب فيه واضح المسألة إذن قول الثاني هو أقرب أقرب قال التارك لدينه الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة لدينه المقصود دين الإسلام فاللام للعهد اي دين المسلمين ولذلك في رواية قال التارك الإسلام المفارق للجماعة تبقى لنا التارك لدينه يبقى التارك لدينه دماله يقتل وقد أجمع اهل العلم على أن من اغتد على الاسلام واصر على كفره بعد الاستتابة أنه يقتل للحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وهو البخاري طبعا كان في أحد السنوات في إحدى الكتاب المواطنة تقريبا في ذكروا الحديث ده وقالوا كذا من بدل دينه فاحترموه طبعا أظن خطأ مضبعي أظن أنه يعني يحرف الكلمه وهناك اجماع ايضا من الصحابة على قتل المرتد طبعا بعض العلماء حمل تاركوا الدين على العموم نقول طبعا تارك الدين تارك دين الايه استدلوا بحديث من بدل قالوا من هنا للعموم فكل من بدل دينه يقتل، فيشمل المسلمين غير المسلمين لان لو أن يهودي تنصر أو نصراني تهود قالوا أنه يقتل على أساس أنه بدل دينه والحديث يقول من بدل دينه فاقتلوه بنظرهم كده فريق الثاني لا لأن الكفر كله ملة إيه واحدة فهو خرج من اليهودية للنصراني المحرفة عبد جوزة كل كفر وإلا هيفرق إذا من بدل دينه المقصود دين الإسلام على الخصوص طيب من بدل دينه المقصود به الذكر وليه والأنسة وهذا قول جمهور العلماء طبعا الأحناف لهم نظر أو الحنفية عن لهم نظر قالوا الأنسة لا تقتل حتى مع تدين دينها طب ليه جماعة قالوا اولا لعموم الأدلة لأنه سلمناها عن قدل النساء تدخل فيها وتحمل على العموم فرد عليهم على الجمهور بأن العام والخاص وجهه يعني من وجه, وجه فمن بدل دينه عموم محفوظ أما الناهي عن عقد النساء عموم غير محفوظ يعني مش ثابت ومستمر لأن المرأة إذا زنت وهي سيبة لم فاير هتقتل صحيح ولو كانت ساخرة تقتل وكذلك أيضا تقتل إذا قتلت وتقتل إذا قاتلت إذا أنت لي قلت إن العموعة العمومية صحيح قول الجمهور وأن النساء والرجال يعني في هذا الحد سواء في هذا الحد سواء هنا بيقول بعد الاستتابة الاستتابة معناه مطالبة بالتوبة يقول له إلى دينك والصحيح أن الاستتابة ترجع إلى اجتهاد الحاكم فإن رأى من المصلح استتابته استتابة وإلا فلا لعموم قول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه اقتلوه ولأن الاستتابة وردت عن الصحابة إذا لو الحاكم ارى أني دا يقتل ما يستتابش، فلا سيقتله ولا يستفيد دينه. طيب قال التارك لدينه المفارق من للجماعة إما المفارق للجماعة وصف مؤكد لكلمة المفارق لدينه وما هنا معناها المنهج الإسلام برضو إذا هو فارق الإسلام لأن أن الجماعة تطلق على الدين واضح فمفارق للجماعة اتبع غير سبطارك الإسلام إما باعتقاده أو بقوله أو بفعله إذ اعتقد اعتقاد غير اعتقاد جماعة المسلمين مثلا اعتقد أن النصارى في الجنة وأن المسيح لم يصلب وأن المسيح صلب ولعذب الله لا اعتقاد كفري لأنه مخالف لأنه ترك جماعة المسيح. ترك اعتقاد الجماعة أو فعل فعلا كالسجود لصنم، إذا فارق جماعة المسلمين و... أو قال قولا عظيما والعياذ بالله أن يكون قد فارق أيضا جماعة المسلمين بهذا القول أو الشعور والمقصود المفارقة هنا ليست المفارقة بالأبدان يعني مش خارق جماعة المسلمين راح قاعد مثلا في دولة أجنبية وضحت يبال مقصود الجماعة التارك أو المفارق للجماعة يبال الجماعة المقصود قال إيه المنهج المنهج, المنهج, المنهج المنهج وليست مفارقه وليست الابدان ولذلك بعض الناس احيانا يسال هي السلفية جماعه لا ليه الاول نساله يعني الجماعة إذا قصد الجماعة المجتمعه بالابدان دي مش السلفيه اذا قصد المنهج فالسلفيه جماعه لانهم مجتمعون على منهج ولذلك إحنا نقول أهل السنة والجماعة. دي أهل السنة والجماعة. أهل السنة لأنهم يلتفون حول السنة وجماعة لأنهم تمعون عليها. تمعون على اعتقاد ومنه. ده المقصود. وإلا ممكن واحد تذكرين قول ابن مسعود أنت الجماعة ولو كنت وحدك يعني أنت الجماعة ولو كنت وحدك. أنت الجماعة ولو كنت وحدك على المنهج على الإسلام الصافي النقي أنت جماعة الواحد. إن إبراهيم كان أمة ليه هو أمة إبراهيم أمة ليه عليه السلام لأنه كان ساعلا للخير يقتدى به فيه فهو أمة وهو جماعة ولذلك كان ابن مسعود مر معنا في ترجمة معاذ إن معاذ كان أمة فقالوا له إن إبراهيم قال إن إبراهيم كان وإن معاذ أمة الوحيد لأنه الانسان مقتدى به في بعض أهل العلم قال التالك الذين المفارق للجماعة المفارق للجماعه أي جماعة المسلمين بأن خرج عليهم بالسيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد رجل عبد الله الإمام المسلم الذي يحكم بالشريعة من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان إذن فسرت التارك للجماعة ايضا بهذا أفضل عمل هذا أخ فين باب الغيابة فوق بص السلم في بعيد باب الهنك ده باده فعي السلم هذا الأخ في الثالث والله عايزين باب النساء يعيما هم يكتبوا ورقة بص يوص خلي النساء النساء تحت صح؟, صح؟, صح؟, صح؟, صح؟, صح مش هم في المسج التحت خليهم يكتبوا أسامي الأخوات اللي حضرة وهتين يلا ولا فيش غياب النهارده يا جاد اه تمام مش, مش عارف انت عايز تقول اه انا او اني كنت مظلوم يا جدع هو مساله داعش دي مساله كبيره خالص هل هم مفارقين جماعه المسلم مفارقين في اعتقاداتهم المنقوله الينا ما نقل الينا عنهم الاعتقادات كلها تفارق. الجماعة المسلمين إنما هل هم بقى دولة إسلامية هم مش دولة وكل يدعي وسطاً بليلاً أنت أخذ بالك إنما المنقول المنقول كل كلام يعني لا يشفي غديدا ولا يروي قليلاً والأقرب إن كما سمعت أنا من شيخ عنو خلينا بعض الأخبار إن المسألة إيه أن داعش يعني مش... مش على المستقامة و يعني هي أيضا من ضمن الأشياء الألعاب اللي به تقسم ظهر المسلمين وتفرقهم إلى دول دولات دول صغيرة هشة في هذه المقطع أو لا حدث وما زال السيناريو هي مستمرا وناس نطلع فيه أنا أستغرب أن السيناريو بالتالي الشرق المشروع الشرق الأوسط الكبير سعداء تقع وتقسم إلى دولات والشيعة بالهم دولة ده العرب لهم دولة والأكراد دولة وجزء من العراق ده مصر يقسم إلى أجزاء ومصر أيضا تنقسم إلى ثلاث دول واجه البحري دولة الصعيد دولة النوبة دولة وكل دولة يبقى دولة مركزية ولها ايه شغلها فناس اللعب فيها المخطط كبير وأنا أقشى لأن نكون نساق وإحنا عارفين عارفين المخطط وعارفين أن سيناريو الشرق الأوسط الكبير ده موجود من فعل ويمكن الشيخ ربنا أسأل الله أن يشفيه شيء فعل لا يغادر سخمة تكلم منذ سنوات يعني ما قبل من عشر سنوات عن مسألة الشرق الأوسط الكبير وإن كيف أن العالم يسعى لتختيف دول الإسلام بهذه ذا الطريقة وده الحادث وكأننا نصاق إلى قدر نراه ونعرفه ولا نتخذ يعني إجراء الوقوف تجاههم فنسأل الله فيه وانتبهوا لأن ال... اليومين دول هما يومين الأفكار وصدق الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله مع بدايه الثوره وقال ويل للمصريين من الفكر التكفيري وده الحادث الان التكفير كالماء والهواء أي حد كافر الآن وبدون دراسة وبدون شيء وبعد التكفير يأتي القتل وسفق الدماء والتبقيرات والأمور التي لا تمتد للإسلام بصلة ونعوذ بالله منها ونبرأ إلى الله من فعلها وأسأل الله عز وجل أن يعني يؤمننا في بلادنا وأن يهدي الجميع يعني العناد شر والاستكبار عن قبول الحق شر وال... ورؤية الواقع تحتاج إلى فهم بعيدا عن الأشياء النفسية الأمور تحتاج إلى رؤية الشريعة استنباط الايات والحديث ورؤية الواقع بذلك فهذا الفقه هو معرفة, معرفة, معرفة, معرفة العلم الشرعي ومعرفة انزال هذا العلم في الواقع الذي نحن هذا الفقه غير ذلك ليس أيه سبحانك الله وبحمدك أشهد الله إله إلا أنت السلام عليكم بس اسف كنت بقول